زيد بن عمر أمة وحده كان زيد يشعر بغربة بين أهل قريش كان يتأمل طبيعة حياتهم فتصيبه غصة ما كانت هذه الغصة تهزمه أحيانا فينهار إلى جدار الكعبة متعلقا بأستارها شاردا باتجاه السماء وكان أحيانا يهزمها في مواقع عدة كان زيد يمر بالرجل يدفن ابنته على طريقة الجاهلية فيهرع باتجاهه سأحيي الموؤودة يقول زيد لنفسه ثم يقول للرجل لا تقتلها وسأتكفل أنا بها سأخذها لأربيها وما ان تكبر سيكون لك مطلق الحرية في أن أعيدها إليك إذا رغبت وإن شئت تركتها في عهدتي وكفيتك أنا مؤنتها على هذا النهج أنقذ زيد بن عمر عشرات البنات بينهن من كبرت فيما بعد لتصير والدة أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كل أم طيبة من أمهات قريش ترى في زيد بن عمر فرصة جديدة لاستئناف حكم الإعدام الصادر بحق بنتها الرضيعة أما بقية الأمهات فكنا يوصين الاباء قبل مشوار الوأد ان احذر ان يراك زيد بن عمر كانت قريش تقيم احتفالا سنويا لأحد اصنمها في يوم عيد هذا الصنم كان الجميع مأمورين بالحضور في صحن الكعبة للاحتفال كان زيد يحضر بينهم على مضض لكنه لم يكن يهجل من مصارحة اهل قريش هذه الشات التي تذبحونها خلقها الله وأنتم تذبحونها على اسم اللات والعزة؟ هل سخرت لها اللات الأمطار؟ أم أن العزة أنبتت لها المراعي؟ مرة بعد مرة أصبح وجود زيد ثقيلا على المحتفلين شعر بذلك فصار ينتبذ ركنا قصيا على هامش الاحتفال كان يعتقد أنه الوحيد الذي يكره مسألة الأصنام ولا يستسيغها إلى أن اقترب منه ثلاثة رجال قد فروا من احتفال قريش كان يعرفهم لكنه لم يكن يعرف ما يدور في بالهم خصوصا بعد أن جلسوا إلى جواره صامتين لفترة طويلة ورق بن نوفل وعبيض الله بن جحش حفيد عبد المطلب وعثمان بن الحويرف قال ورق يجس نبض زيد بن عمر ما هذا الحجر الذي نطوف به وهو ليسمع ولا يرى ولا ينفع ولا يضر فهم زيد ما تخبئه هذه الصحبة فقال والله إن قومكم ليسوا على شيء لقد فاتوا دين أبيهم إبراهيم كان هذا قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات طويلة وكانت هذه الصحبة تشعر أنها متورطة في باطل ما مع قومها واتفقوا على ضرورة إنهاء هذه المأساة قال زيد يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا فلتتفرقوا في البلدان بحثا عن الحنيفية دين إبراهيم وكان ما قاله زيد وإن اختلف مصير كل واحد من هذه الصحبة كان زيد أول من عرف طريق غار حراء كان يذهب إلى هناك بحثا عن نفسه وهروبا من أذى قريش التي رأت فيه رجلا يهدم ثوابتهم ويحاول أن يحدث تغييرا ما وكعادة عبادة الأصنام كان التغيير بالنسبة إليهم هو الأذى بعينه قبل أن ينطلق زيد في البلاد بحثا عن دين لم يدخر جهدا في أن يجهر بما يؤمن به فقاطع عبادة الأصنام تماما وحث قومه على مراجعة هذه المسألة اعتزل الميتة والدم الذي يذبح على الأوثان وكافح وعد البنات كان زيد يناضل دون رسالة أو وحي كان يتلمس فطرة أبينا إبراهيم عليه السلام فقطع عليه طريق الفطرة كل من استقر على أمر ورثه عن من سبقوه كان أول من قطع عليه الطريق الخطاب بن نفيل والد سيدنا عمر بن الخطاب كان الخطاب أخا غير شقيق لزيد وكان أهل قريش يستعينون به على أخيه لردعه وازدادوا ضغطا عليه عندما علموا أن زيدا في طريقه إلى الخروج من مكة إلى بلاد أخرى طلبا للحنيفية الصحيحة كان الخطاب قاسيا ولم يجد زيد مكانا ليختبئ فيه سوى غار حراء كان يمكث فيه بالأيام وينزل منه سرا لدخول مكة وكلما علم أهل قريش بوجوده استعانوا بالخطاب فكان يؤذيه واستمر الوضع طويلا على هذه الحال إلى أن تمكن زيد من الخروج من مكة نهائيا قاصدا بلاد الشام كانوا يقولون للخطاب لماذا لا تقتله؟ فيصمت ثم يقول لا أعرف ما من الذي منعني بعدها بفترة جاء للحياة سعيد بن زيد بعدها بسنوات طويلة تزوج سعيد ابن زيد بن عمر بفاطمة بنت الخطاب بعدها بفترة كان سعيد هو مفتاح دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإسلام كان مقدرا أن لا يقتله في بلاد الشام استقر مقام زيد بن عمر عند راهب في صومعته فحكى له عن ألم الغربة التي يعيشها بين قومه وقال له إنه أيضا لا يرتاح للديانتين السماويتين الموجودتين اليهودية والمسيحية فقال له الراهب يا زيد لا تطلب دينا ما يوجد اليوم أحد يدين به وهو دين أبيك إبراهيم كان حنيفا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا كان يصلي ويسجد لهذا البيت الذي ببلادك فالحق ببلدك فإن الله يبعث من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية وهو أكرم الخلق على الله كانت البشارة واضحة وارتح لها قلب زيد فعاد إلى بلاده قويا بأمله في أن يلحق بهذا النبي كان يتلمسه في وجوه الكبار والأطفال وفي حكايات القادمين للطواف بالكعبة من قبائل بعيدة وفي كتب اليهود والنصارى فيما يراه بعينيه حقا وفي الأحلام ترك زيد زمام أمره لفطرته كانت تغيب الشمس فيستقبل الكعبة ليصلي ركعة وسجدتين ثم يقول هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل لا أعبد حجرا ولا أصلي له ولا آكل ما ذبح له ولا أستقسم بالأزلام وإنما أصلي لهذا البيت حتى أمود كان أثر النبي صلى الله عليه وسلم سابقا على ظهره وكان أن أشرقت أنوار ما في صدر زيد بفعل الانتظار كانوا يسألونه عن حاله فيصمت ثم اطمأن قلبه لعامر بن ربيع فقال له أنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي فإن طالت بك مدة فرأيته فقرئه مني السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا يخطى عليك قال عامر هل قال هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله وليست تفارق عينه حمره وخاتم النبو بين كتفيه واسمه أحمد وهذا البلد مولده ومبعثه ثم يخرجه قومه منه ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره فإياك أن تخدع عنه فإني طفط البلاد كلها أطلب دين إبراهيم فكان من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك ويقولون لم يبقى نبي غيره يا عامر فإن طال عمرك حتى التقيته فاقرئه مني سلام كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تحكي عنه قائلة لقد شاهدت زيد بن عمر شيخا كبيرا ظهره مسند إلى ظهر الكعبة ويقول اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكنني لا أعلمه ثم يسجد طويلا هل كانت اختيارات صحبة زيد مماثلة؟ أما ورقة ابن نوفل فقد ارتاح إلى المسيحية واستحكم فيها واتبع كتبها من أهلها في كل مكان حتى صار عالما من علماء أهل الكتاب لحق ورقة بدعوة سيدنا النبي في بدايتها وكانت البشارة على يده عندما أخبرته السيدة خديجة بما جرى في أول نزول للوحي على النبي فقال قدوس قدوس لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى يقصد جبريل عليه السلام وإنه لنبي هذه الأمة ويقال إنه مات على المسيحية قبل أن تبدأ الدعوة إلى الإسلام أما عبيد الله بن جحش فقد ظل يترقب طريق الهداية حتى لحق بالرسول فأسلم ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة فلما وصل إلى هناك واطلع على المسيحية تنصر وظل يعيش هناك حتى مات مسيحيا أما عثمان بن الحويرث فقد استقر به المقام في كنفي ملك الروم وارتاح إلى المسيحية وظل عليها وحسن مقامه ومنزله عند ملك الروم حتى مات هناك أما زيد فقد عاد إلى شام من جديد إلى الراهب الذي زاره من قبل كأنه يتعجل خبر ظهور النبي فقال له الراهب عد إلى بلادك فالحق بها فإنه مبعوث الآن هذا زمانه كانت قريش تعاني من آثار الاضطراب الفكري الذي بثه زيد في عقول شبابهم ولم يستبشر خيرا بعودته من بلاد الشام ففي كل مرة يعود إلى مكة أقوى من ذي قبل فيستفز وجدان كثيرين يعبدون الأصنام على حرف ويشيع أمر النبي المنتظر الذي سيقلب الموازين ففكروا أن يتخلصوا منه في طريق عودته من الشام وهو يمني نفسه بلقاء النبي الذي أتى زمانه وجد نفسه محاطا بوجوه ليست غريبة عنه وقبل أن يتعرفها كانوا قد أعملوا فيه سيوفهم بينما زيد يلفظ أنفاسه الأخيرة بالطريق إلى مكة نظر إلى السماء قائلا اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا كان دعاء هذا الرجل الذي مهد الأرض أمام رسالة سيدنا محمد مستجابا فكان سعيد بن زيد من أوائل المسلمين وكان أن أصبح واحدا من العشرة المبشرين بالجنة في غزوة بدر غاب سعيد بن زيد عن المعركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وكل إليه مهمة ما بعيدة عن الميدان فلما عاد زيد ووجد النبي والمسلمين منتصرين بدى على وجهه بعض الضيق من غيابه عن هذا الشرف فكر النبي في أن يطيب خاطر سعيد فأخذ النبي منه قوسه وضرب له سهما فأصبح كأنه قد شهد الغزوة ضحك سعيد وكان يقف إلى جواره عمر بن الخطاب تبادل النظر في صمت فانتبه لهما النبي يسألهما عم بهما فقالا أنا استغفر لزيد بن عمر صمت النبي ثم ابتسم قائلا نعم فإنه يبعث أمة وحدة